يكون لأرواحينا مرتقى مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقى مداد لدنيا ثقافات فيه معاني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم ميداد حيث نلتقي وإياكم بالكتب وأخبارها وما يتعلق بها لاسيما أنه قد قيل من أراد أخا بلا عيب بقي بلا أخ لكن من صاحب الكتاب وصادقه فإنه سيجد فيه الصديق الذي لا يمل والصاحب الذي لا يعتب والرفيق الذي يجده وقت الحاجة. بسمكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة ورحى بضيفنا صاحبضيلة الدكتور مساعد الطيار. دكتور مساعد حياكم الله. جزاكم الله خير. نستبشر أن تكون هذه الحلقة إن شاء الله مفيدة آه آه آه آه آه إذا أذن في لأن في مطلع هذه الحلقة نجيب عن سؤال الحلقة الماضية هو نختار أو تختارون شاء الله الفائز. نأخذ يعني سؤال الحلقة الماضية ثم إن شاء الله نعود. إذا سؤال الحلقة الماضية والإجابة عنها إن شاء الله الكرام. سؤال الحلقة الماضية كتاب في التفسير التزم مؤلفه ألا ينقل فيه حرفا من كتب التفسير فما هو ومن مؤلفه إجابة سؤال الحلقة الماضية هو كتاب السابق اللاحق لابن النقاش المتوفى سنه 763 للهجره يكونوا لي نشكر الاخ الاخوه الذين جابوا إجابة صحيحة والآن الدكتور مساعد يتفضل باختيار احد هذه ان شاء الله هذا كان هارون بن راشد حسنيه بن اسمه يا شيخ وتعرضه طيب هد... طبعا ابن النقاش غير محمد بن حسن بن النقاش المتقدم جميل في محمد مشهور محمد بن حسن بن النقاش المتقدم المقرئ هذا هو المتأخر منه. وهذا متاخر نعم طيب إذا من صاحب الحفظة هذا الحلقة. صاحب الحفظة أحمد حسن جالة إذن أخونا أحمد حسن جالة وأظنه قد فاز معنا في مرات سابقة، لكن أيضا جاءتنا جاتنا إجابات كثيرة صحيحة. نشكر الأحوى لتفاعلهم. مشارك ما شاء الله فعال. نعم نشكر الأحوى لتفاعلهم. لتفاعلهم. إذن في هناك اثنان بالنقاش وليس شخص. النقاش واحدة. الأول يقال عنه في الغالب النقاش. هذا يقال له بالنقاش. لكن هو من من الصعوبة في مكان أن يلتزم الإنسان في كتاب لا من أن منتقى هذا صعب جدا يعني ولو تأمل الإساءة وجد أن هذا قد لا يكون صحيح والله أنا عموما من المعلومات هذه لأول مرة أسمعها. لكن قد يكون قصده طبعا هو يكتب بحسب ما علق في ذهنه ولا ينقل من مصدر مباشرة يعني حيانا بعض الناس يعني ربما يعني يستوعب <تصفيق> كثير من المعلومات حتى بعض الأحاديث والآثار ثم يعني يعني يهضمها كما يقال في عقله. ويكتبه بأسلوبه لكن في الغالب هو استفاد من, من في النهاية لا بد أن يكون استفاد من غيره قطعا صحيح. لا يمكن يكون يعني جاء بشيء لم يأتي به غيره صحيح. حتى حتى يذكر أحد دكتور علي طنطاوي أو الشيخ علي رحمه الله كان يذكر بعض المؤلفين يعني أقسامهم يكون هناك بعض المؤلفين وذكر ضرب مثالاً بالغزالي يقول إنه يأخذ المعلومات السابقة ثم يعني يدخلها في عقله ويخرجها بأسلوبه فيظن الناس يعني أنه من من بنية أفكار وهي الحقيقة يعني استفادة جيدة من هذه المعلومات وهذا أظن نادر من يفعل مثل هذا يعني هذا صحيح الله يرفع قدركم الشيخ هذا اللي ينتقل إلى الفقرة القادمة طيب لا إذا مشينا ذيك رأي الفقرة التالية وهي فقرة لَنَا فِي دُرُوبِ الْعُلُومِ الْإِنْفَارِ جديد المطابع نقدمه إليكم من جديد المطابع معنا في هذه الحلقة دكتور كتاب اسمه منة الرحمن في تخريج أحاديث وأثار تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تعليف إبراهيم محمد النويصر المدرس المعد العلمي في بريدة غنيون على القول مشهور تفسير الشيخ سعد رحمه الله م. عمد هذا المؤلف يقول من أكثر من أربع سنوات ويعمل يعني هذا العمل عمد إلى تخريج الأحاديث والأثار الواردة في التفسير ما كان منها في الصحيحين عزه فقط إلى الصحيحين بدون كلام عنه ما لم يكن يعني في الصحيحين فإنه يخرج ويتكلم على سنده ورجاله ويلتزم المؤلف أيضا السجع الشيخ السعدي التزم السجع والتزم صحيح. المؤلف السجع يبدو انتزام السجع أصبح الآن طريقة غير مرغوبة يعني عند ليس عند دائما أنه السجع. السجع غير متكلف الغالب ولذا كتاب الشيخ عنان وصعب رحمه جداً. الله وناس يعني يخلطون هل هو تسير الكريم الرحمن أو تسير الكريم أيضا حتى كتابه المختصر أيضا نسمناه بهذا الاسم اللطيف المنان. اللطيف المنان هل من كتاب معكم تتحون بالمشاهدين الشيخ والله طيب أنه لم يعني وإن كنا تأخرنا نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من الكتب الحقيقة وكتاب لا زال يعتبر جديدا اللي كتاب هذا التحقيق اللي كتاب التفسير علوم التنزيل لابن جزيل الكلبي تحقيق محمد سيدي محمد مولاي هذا الآن موجود أنا وجدته إذا وصل الحمد لله كنت عرضته سابقا في ملتقى التفسير وسئل عنه كثيرا والآن نزل في الأسواق وهذا الكتاب اللي هو التسهيل عم تنزيل لا يوجد في السابق قبلات طبعة طبعة يمكن يعتمد عليها لأن كثيرة السقط وكثيرة التحريف فهذه الطبعة الآن تعتبر أفضل طبعات موجودة وإن كان المحقق حفظه الله لم يبين طريقة يعني لم يبين المخطوطات يعتمد عليها ولا طريقة العمل، لكن ظاهر طبعا من العمل الذي قام فيه أنهما يسمى بالتحقيق الملفق يعني منهج التلفيق بين النص. يعني يأخذ من المخطوطات ثم يختار النص من خلال المخطوطات لأنه لم يبين على أي نسخة اعتمد وذكر طبعا هو في المقدمة المخطوطات رجع عليها لكن لم يذكر المنهجية هذه لكن إذا كان المؤلف متميزا في هذا الفن لا يعتبر قوله في أنه يظن ويرجح أن هذا هو النص الصحيح للكتاب ممكن هذا منهجي عموما موجود يعني جميل. هي أحد منهجيات موجودة لكن على الأقل منهج البحث لو كان في على الأقل في الحواشي إشارة إلى خلافة إلى الفروق بين النسخ على الأقل جميل. كان السفيد القارئ إنه حين قد يكون يعني مهما كان الإنسان قد يكون مختار أو ليس هو بدقيق وفي أمثلة كثيرة يعني في هذا أيضا المؤلف قصدي المحقق حفظه الله لم يقف عند بعض المشكلات الواردة في التفسير يعني مشكلات في النص وليس مشكلات في التفسير لكن مشكلة في قراءة النص وهذه من مهمات الحقيقة التحقيق صحيح وهم مهمات نعم فلأنه يبدو والله أخذ هذا المنهج واعتمد على بعض من سبقه وخصوصا الزبير رحمه تعالى في كتابه بن جوزي ونهجه في التفسير فترك بعض القضايا دون أن يعني يناقشها أو يحررها وإن فيك هناك كتب كثيرة تطبع وتكون ناقصة للطبعات طويلاً رأيت تحكيم كتاب وكنت ساتي بمعي لكن لا على شرط الأسبوع الماضي القادم وكتاب منهج قاصدين من جوزي سبق أن تكلمت معه يعني هذه طبع الآن طبعة جديدة كاملة في في ما يذكر وفيما كانت طبعات السابقة كلها طبعات صحيح. ناقصة يعجب الإنسان من تكرار الطبعات الناقصة أو التي فيها خطأ لكن بالنسبة للتحقيق يعني الآن أنتم شيخ أنكم رتوا من يشير ولو إشارة يسيرة بينما بعض المحققين يعني يكون النص في صفحة أو, صفحة أو في سطر أو سطرين من الصفحة وبقية كلها فروق وفروق غير مهمة يعني نقطة وفاصلة ونهاية صفحة هي أحيانا تختلف بحسب اختلاف مناهج محققين يعني مناهج محققين مختلفة في المغارب لهم طريقة في التحقيق غير المشارقة والمشارقة أيضا مدارس لكن لا شك أنه الاعتدال والتوازن جيد وإلا لو المحقق حفظه الله في هذا الكتاب أراد أن يحشي ويعلق الأطال الكتاب ولهذا ثلاث مجلدات كبار وهو بهذا الطريق, الطريق نعم أيضا كتاب آخر اسمه روح ماء بينهم وهو تأليف الشيخ محمد نافع وتعريب لقمان حكيم الكتاب كتب اللغة الأردية ثم ترجمه دكتور لقمان حكيم والحقيقة فيه نقاش هادئ ويعني جيد موضوعي ويعني عقلي قضية علاقة الصحابة رضي الله عنهم بأهل البيت وفعلًا يعني بهذا السمة رحماؤ بينهم وإن كان م. هذا مستقر عند الحمد لله عامة السنة يعني رفوا موقف الصحابة رضي الله عنهم من ال ليست من المشكلة البيت عندنا نحن, نحن نشأ لكن من يعني من قرأه من غيرهم أو من يعني بعض الناس ربما يعني يقرأ في بعض الروايات الضعيفة وغيرها فيحصل عنده شك أو نوع م. من الثراب فعندما عندما يقرأ هذا الكتاب أو غيره من الكتب فيجد فعلا علاقة صحيحة لكن الحقيقة مشكلة الكتاب العنوان لا يدل على المضمون نروح ما بينهم يعني من المقصود؟ فلو كان أضيف تحت يعني عنوان تعريفي كان أجود. فعلًا صحيح. نعم. هناك كثير من الكتب ربما لا يدل معناها على على حقيقتها مذكرون الكتاب يبي من عنوان وأظن هذا غير صحيح. يعني عندما يقع مثلا القانون مثلا فيظن أنه آه. يتكلم في القانون يتكلم مثلا في, في الطب مثلا أو غيره مثلا من صحيح القانون لبنسينة لكن القانون لبنسينة متقدم على فكرة القانون المعاصر لكن من قرأ مثلا هو كثير بهذا هذا الشكل قد يقع هذا يعني قص قصب السكر يعني مثلاً كانت هاي التسمية صحيحة يعني بعضهم يسمونه يقول قد يكون قصب الشكر هذا من من السجع أظن المزعج الذي التزمه الإنسان فلم يفلح فيه قد يكون أيضا من من السجع أيضا الآلي البهية في تقريب شرح العقيدة الطحويير للساد دكتور محمد عبد الرحمن الخمييس ويجب تطمن عقيدة الطحوية درس عندنا في في الجامعات ويحتاج الطلاب كثيرا إلى يعني نوع من التسهيل والتقريب لها وإن كانت هي شرح هي مشروع يعني هي شرح لعقيدة لكن يظهر بعض الناس ربما يقصر عن عن استيعابها فجاء هذا الكتاب يعني وافيا وكافيا في في معكم كتاب دكتور سعد والله فيها فكرة الحقيقة إذا كان الوقت يسمح عشان ما يقطعنا فقط الوقت في فكرة للأستاذ أشرف يعني أنه يدرني نتريق ضعيف في حفظ الأسماء أنسا سريعا لا لا سريع. إن شاء الله إن شاء الله تبارك الله الأستاذ أشرف والله نعم أشرف محمد فؤاد محمد أمين طلعة المصري <تصفيق> والله بعذرك ما حفظت الاسم لا على نقول الدكتور محمد أشرف محمد فؤاد يعني على الأقل هذا المصحف طبعا مصحف طبعه في سلطنة بروناي برواية حفص عن عاصم وأيضا طبع برواية شعبة وبرواية قالون ولا أدري عادي إلى أين وصل الآن لأنه مستمر في هذه العملية فكرة المصحف هذا الحقيقة وهي فكرة أتمنى أن ينتبه لها هو عمل عملا إذا كان المخرج يستطيع أن يخرج الصفحة واضحة ما سوى رسم الصحابة يعني ما سوى رسم الصحابة فإنه أعطاه لون واحد وهو اللون الأحمر يعني ما سوى رسم الصحابة علمان المتقدمون كانوا على هذه المنهجية يعني منهجية جعل رسم الصحابة بشكل يعني بلون وما أدخل من ضبط المصحف بلون آخر, بلون آخر يعني كل ما يتعلق بالضبط من نقطة الإعجام وغيرها الحركات أي نعم الحركات كلها تكون بلون آخر الدكتور محمد حيف الله عمل على هذا الأسلوب الآن لأنه جعل لون واحد تيسيرا طبعا وإلا لو كان عمل على طريقة المتقدمين فسيكون كل يعني كل في اللون الأخضر واللون البرتقالي واللون الأصفر القريب من الأصفر واللون الأحمر كل واحد لها يعني دلالتها والآن مطبعا ممكنة وعندنا صحيح. نموذج طبعا عندنا نموذج في كتاب مختصر التنزيل لأبي داود سليمان بن نجاح م. الذي طبع في مجمع الملك فهد قائم على الألوان جميل. هذه الفكرة الحقيقة أنا أقول أنها فكرة مهمة جدا لتعليم الرسم والضبط ونحن عندنا تقصير كبير جدا حتى عند المتخصصين حتى عند القراء عند الحفظة عندهم تقصير كبير جدا في علم الرسم, في علم الرسم والضبط لكن بعض الناس يقول خلاص هذا غير مهم يعني لا ليس كذلك يعني ليس كذلك لو, لو لو لو درسه علم الرسم والضبط فإنه سيعرف أهمية هذا العلم جميل. لأنه علم من علوم القرآن ومع الأسف من العلوم التي ليس هناك فيها عناية كبيرة جدا في وجود فرقة من المسلمين جماعة المسلمين يعرفون جميل. هذا فهذا شك أنه يعني مطلب من المطالب طبعا علماء المغاربة إلى اليوم يعتبرون أكثر عناية بهذاين العلمين علم الرسم والضبط يعني أكثر عناية يعني أن يعني أن نقول إنه أصلاً يعني كتابة مصحف في عهد الصعاب لم يكن فيها أي شيء عند الحروف الموجود لم يكن فيها الحروف فقط يعني لم يكن فيها النقط ولم يكن فيها الحركات ولم يكن فيها الملحقات اللي ملحقات الياء والوا الصغيرة ولم يكن فيها علامة الوقف يعني كان فقط بنية الكلمة بدون أي شيء بدون أي شيء ف. لما بدأ العلماء يدخلون عليها إضافات حرصوا على أن لا يتعرضوا ولا يمسوا بنية الكلمات أبدا ولهذا لما جاء الأسوال الدؤلي وهو أول من أدخل في المصحف تغييرا جعل الحركات الثلاث اللي هي الفتحة والضمة والكسرة وما يتبعه من التنوين الفتحتان ضمتان كسرتان جعلها بدائرة حمراء وعند آخر كلمة فقط بعدها كانت فتحة يضعها فوق الحرف ضمة في وسط الحرف كسرة تحت الحرف إذا كانت فتحتان فوق الفتح نقطتان فوق الحرف إذا كانت ضمتان وسط الحرف كسرتان تحت الحرف اللي هو طبعاً دائرتان فالدوائر حمراء تتميز يعني تميز المداد الأسود الذي عمل الصحابة بمداد أبي الأسود الدؤلي بالأحمر جميل. ثم جاء بعد ذلك تطوير في دخول النقط اللي هي الباء والتاء والثاء ثم جاء بعدها أيضا وهذا طبعا كان عليه ديح بن يعمر وعاصم ثم جاء بعده عمل الخليل بن أحمد والخليل بن أحمد كان عمل الحركات للكتب ولكن نستفيد منها في القرآن وت وتجوزة في عمله بأن صارت من داسود لأنها لا تختلط ولا تؤثر على بنت الكلمة هذا التطور وهذا العمل في المصحف الحقيقة عمل يعني هشام كنو جبار ويدل على عناية فائقة جدا جدا من المسلمين بكتابهم. المقصود أننا جعلنا عرض هذا المصحف أن نقول بحاجة إلى أننا نعيد حتى في حلقات التحفيظ للمجيدين نعيد مثل هذه العلوم ورسومها ونجعلهم يبدأون يكتبون ويدونون ويكتبون الرسم يتعودون عليه وطرائق كتابة الرسم ممكن تكون طرائق متعددة ما زال طريقة الكتابة باللوح موجودة عند الأفارقة وبعض المغاربة أنه يكتب باللوح الرسم العثماني تماما ولذا تجد يكتب إذا جاك يكتب مصحف يكتب الرسم العثماني وإذا جاء في كتابك يكتب, يكتب الرسم الإملائي جي. ليس هناك عنده أي مشكلة فيهم أنا أعتاد على هذا أي نعم أنا لما عرضت هذا المصحف على الدكتور عبد العزقاري م. وهو المصحف الأول على مصحف المدينة النبوية آه أعطاني آه ذكر لي أنه في مجلة مجلة كليد القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في المدينة وطبعا المجلة استطاع أيضا المخرج هذا, هذا عمل بالأسود دؤالي يعني نفس طريقة م. بالأسود دؤالي جميل اللي في النقطة بالأسودة وجيد أنه موجود يعني هذا العمل هم حرصوا على أن يعملوا يعني يبرزونه وكتبوا على نفس فكرة الدكتور محمد فما أدري عدل الدكتور محمد طلع على عملهم وممكن نأخذ يعني نأخذ الصورة من عملهم يعني هو طلع عملهم وأخذ به أو هي من كما يقال وقع الحافر على الحافر لكن على العموم هم عملوا بهذا العمل وجعلوا نموذجا إذا كان يمكن أيضا أن يظهر نفس النموذج جميل. اللي جعله الدكتور محمد، إيه نعم فهو سابق كما تلاحظ لأنه هذا قديمة المجلة لكن هذا فقط مجرد يعني مجرد نموذج. ليس عملا كامل ليس عملا كاملا والعمل الدكتور محمد عمل كامل يبقى أكثر من رواية ولادري الآن لا وصلت طبعا الروايات عنده جميل. فهو عمل حقيقة يشكر ويذكر ونحن نشكرك يا دكتور مساعد معي بعض الكتب لكن وقت الفقرة انتهى فننتقل للمشاهدين للفقره التاليه لا في الميزان نقد وميزاننا هذا الأسبوع سنضع فيه كتاب التفسير والمفسرون نحن سنلتزم بهذا الاسم ولا المفترض أن نقول التفسير المفسرين لأننا وضعنا قبل كتاب اسمه لا يوم حكاية, حكاية, حكاية ماشي إذن التفسير والمفسرون الدكتور محمد الذهبي, وليس محمد, حسين الذهبي وليس محمد بن الذهبي الإمام المشهور نعم أعتقد. في البداية هل ممكن نأخذ لمحة عن الذهبي نفسه الذهبي رحمه الله تعالى طبعاً أو خلنا نأخذ لمحة معه مع كتابه يعني يعني عمل في جامعة الأزهر ثم في الأوقاف وأيضاً عمل في بغداد أستاذاً وكان الحقيقة كتابه هذا يعد يعد في وقته فتحا وكتاب كبير وأصله دراسة أصلها دراسة دكتوراه جميل الكتاب من مجلدين اللي هو الدكتوراه ثم أضاف إليها بعد ذلك كتاب. هذا كتاب الذي هو كان أشبه ما يكون بمذكرات كان الشيخ رحمه وتعالى يكتبها ثم طبعت والحمد لله أنه طبعت لأن فيها فوائد ونفائس طبعت بعد وفاته يعني. بعد وفاته نعم أنا الحقيقة عبارة كتاب في الميزان وخاصة أنه يعني المقدم يذكر أنه فيها نقل لكتاب أنا ما أحب أنه يفهم من هذه الفقرة أن الكتاب الذي يعرض كتاب يعتبر غير مرغوب فيه بالعكس أن أعرضت عليك أن نضع تفسير بن جريل لكن أنت رفضت دكتور لأن المقصود في ميزان إبراز المحاسن ليس شرطاً نعم جميل أنا أقصد هذا أن يفهم السامع أن لفظ النقد مم. النقد تجمع بين بيان الإيجابيات وبيان بيان المآخذ نقول المآخذ يكون ألطف أيضاً من سلبيات وأيضاً أنا أريد أن ينتبه يعني من يقرأ في هذا العلم خصوصاً في علوم القرآن والتفسير أن هذا الكتاب مع ما له من انتشار وما له من أثر كبير جدا إلا أن هناك شيئا نحتاج نحن إلى أن نعيد النظر فيها لتجدد المعلومات ولظهور معلومات تؤثر على المعلومات التي ذكرها الدكتور محمد حسين الذهبي. أكبر من أكبر الميز التي يمكن أن نذكرها لهذا الكتاب هي ميزة هذا الجمع الكبير جدا يعني لو, لو, لو أنت نظرت إلى المساحة التي غطاها هذا الكتاب غطى مساحة كبيرة جدا من المعلومات ومن التاريخ، لكن القاعدة العامة في الغالب يعني في البشر أنه إذا أخذ موضوعا طويلا وت يعني يتعلق بتاريخ طويل، فإنه في الغالب مهما كان تأتي عليه مناطق يكون فيها ضعف، فيفقد التحرير يعني في جوانب. أي طبيعة البشر؟ ها طبيعة البشر. هاي طبيعة. الحقيقة أذكر هذا ولا أراه انتقادا أو انتقاصا من قدر دكتور محمد حسين ذهبي لكن الذي أراه الحقيقة مشكلاً وأحب أيضاً أن, أن أيضاً ينتبى له كون بعض المتخصصين ولا أقول كثير بعض المتخصصين يأخذ ما في كتاب الدكتور محمد حسين الذهبي على أنه مسلمات والأمر منتهي ولهذا بعض العبارات التي ذكرها رحمه الله تعالى وبعض التقسيمات التي ذكرها أثرت على الكتابات بعض الكتابات المعاصرة وهذا وهذه العبارات ذكرها والمصطلحات وغيرها لها أثر علمي وليست قضية اختلاف لا في النظر أو ما يسمى أنه لا مشاحة في الصلاحات بل هناك مشاحة وذلك قاعدة تبلها لها أنه إذا, إذا القضايا العلمية اضطربت فهناك مشاحة بعض الناس إذا جئت تتكلم عن قضي عنا قلت له أنه فيها شكل قال لك لا مشاحة في الصلاحات هذه العبارة ليست دقيقة يعني يأخذون جزء منها لكن لا ينتبهون إلى أنه إذا وقعت إشكالات علمية أو غيرها فإن في مشاحة صحيح. في الاصطلاحات ونحن أرضنا هنا في البرنامج أو فترة كتاباً عن قضية المصطلحات وأن أثر يعني أن هناك أحياناً تكون مشاحة لازم سميدك كان المصطلح يخالف مثلاً كتاباً أو سنة أو يكون لها أثر كما ذكرت هذا صحيح. صحيح يعني أنا مثلاً أسمي المثال أذكر مما ذكره وسار بعده لفظة المدرسة م. يعني مدرسة أهل مكة مدرسة الكوفة مدرسة أهل عبارة المدرسة وإن كان قد استملحها بعض المعاصرين سرت إلا أني أنا عندي عليهم منحوظة كبيرة جدا في اللفظة مدرسة أولا مصطلح غربي وليس مصطلح إسلاميا وثانيا أن تنزيل هذا المصطلح الغربي عندنا على بعض يعني قد يصلح في بعض المواطن لكن على بعض المواطن الأخرى لا يصلح فمثلا الآن لما تقول مثلا مدرسة أهل مدينة من الصحاب والتابعين ومدرسة أهل الكوفة ومدرسة أهل مكة في التفسير في التفسير نتكلم عن هل تختلف هل يختلف المنهج العلمي العام عندهم أو المنهج العلمي واحد إذا رجعت إلى التأمل والتفكير في هذا الأمر ستجد أن المنهج العلمي واحد يعني المنهج العلمي العام لهم واحد فمادام ما في مخالفة في المنهج العلمي إذن ليس هناك مدارس متشكلة متعددة هي مدرسة واحدة يعني هؤلاء كلهم مدرسة واحدة متى يكونوا مدارس لما تأتي تقول لي المعتزلة هل هم مدرسة أو لا أقول لك نعم مدرسة جميل لماذا لأن المعتزلة بنوا أفكارهم وتفسيراتهم على منهجية غير منهجية جميل. هؤلاء فلما تختلف المنهجية تأتي ممكن تأتي بلفظش المدرسة جميل. أما في حال السلف فهم كلهم مدرسة وين واحدة وين اختلفت اجتهاداتهم أي نعم ولهذا مثلا بعض الفضلاء لما كتب. في يعني في في هذه المرحلة في مرحلة تفسير الصحابة والتابعين وتابعينهم ويكتب فيها اجتهاد في عن يبرز لكل مدرسة ملامح, ملامح وصفات منهج. ومنهج يعني محدد وهذا نارن فيه خلل من هذه الجهة لأن ما تذكره هو مجرد قلة أو كثرة يعني قلة أو كثرة جميل. وإلا في النهاية المنهج واحد حتى في قضية الإسرائيليات اللي قد يكون فيها إشكالي ويمكن نمر عليها بعد قليل عند, عند لما نتكلم عن تفسير بن جرير حتى الإسرائيليات المنهج هو في الغالب واحد وهو عندهم جدا في هذا المنهج والذين نهوا عن الإسرائيليات ونبهوا على على خطور على على إشكاليات فيها يرون أيضا الإسرائيليات مما يدل على أن المنهج من حيث العموم في مثال موضوع واحد فإذا المقصد من ذلك إنه قا أقصد من ذلك إنه كتاب الذئب رحمه الله تعالى مع ما فيه من الفوائد وقامت عليها كثير من الكتب ونقل من إلا أن فيه مثل هذه الإشكالية. جميل. ومن هذه هذه المسألة يعني تتابع الناس على شيء معين قد يحصل حتى من القديم. يكون أحد المؤثرين العلماء يعني يذكر عبارة أو كلمة فياخذوها عن يعني حتى يعني أقرنا أو قرنا لكن لعل المشاهد يسأل فكرة هذا الكتاب ما هو فكرة كتاب؟ طبعا هو فكرة الكتاب الحقيقة هو حديث عن التفسير عن تاريخ التفسير. جميل. وعن المفسرين وكتبهم يعني أشبه ما يكون بالمناهج ممتاز. وأيضا في المناهج يحب أن ينتبه إلى قضية مهمة جدا الذهبي رحمه وتعالى استقرأ كتب كثيرة جدا وبعضها مخطوط واستقراء لهذه الكتب ومحاولة إبراز المناهج جهد ليس بالسهل ومع ذلك أقول أيضا الجانب الثاني اللي يعني ممكن نسميه ممأخذ الم... ولكن تنبيه كان الذهبي رحمه وتعالى واصفا ولم يكن ناقدا و... و... و... وما هي الإشكالية في هذا ليست عند الذهبي إشكالية عند من عن الذهبي أنه يعتمد هذا المنهج المنهج الوصفي ومن المشكلات في مناهج المفسرين الآن التي تطرح الآن ونجدها في بعض كتب المناهج إلا قلة قليلة أن أغلب هذه المناهج واصفة يعني أغلب هذه المناهج واصفة وليست م... يعني منا... كتب مناهج محللة وناقدة وليس على سبيل المثال لما تأتي إلى من كتب عن الأخشاص نذكر أسماء دعنا من أي, اسمة أي كتاب من كتب التفسير كتب واحد عنه في الغالب أنه تجد أنه واصف يعني من أفضل كتب المناهج المفسرين اللي هو كتاب الزبيري وهو رسالة دكتوراه توفي رحمه تعالى وكانت عن كتاب التسهيل لعلوم التنزيم والحقيقة دراسته دراسة يعني متميزة وفيها تحليل مفيدة جدا. لكن عفوا دكتور بعض الناس يقول عندما أخذ من تفسير مثلًا ابن جرير أو ابن كثير أو الثعلبي أو غيره. يعني أنا أريد أن نبيّر للقارئ ما هو هذا الكتاب وما هو منهجه وهو يحكم عليه بنفسه بدون أن يعني أدخلنا في قضية الناقد والتحليل. جيد وال المنهج الواصف ليس مرفوضا. جميل. لكنه مرفوض لما يكون رسالة علمية آه. في أنها تخرج منهج واصف. وأنا أذكر في أيام الماجستير حضرت عند أحد ال الأشياخ كنا نعرض عليه خطة ع خطة رسالة. فكان عنده واحد متقدم عليه في الدكتوراه وعنده منهج كذا في التفسير فسأله سؤال قالوا الآن يا شيخ الآن التفسير كذا مجلد يعني فوق 15 مجلد التفسير هل ينزمني أقرأ التفسير كله؟ قالوا لا تنظر في آيات العقيده إيش اللي يمكن تتوقع أنه يكون كذا وتنظر فأنا الحقيقة استغربت ولكن طبعا أننا كنا في مقام الطلاب واحد وفي ضيافته سكت لكن سكت لكن أنا لا أرى أن هذا هو المنهج الصحيح صحيح. هذا ما هو منهج صحيح أنت في النهاية هذا المنهج اللي بيخرجنا منهجا واصفا حتى لا يمكن أن يخرج منهج واصف كامل حتى أيضاً. ولا أن يكون كاملا لكن على الأقل هو في النهاية ما زال في باب الوصف لم يخرج من حضيرة الوصف جميل. هذا المقصود جميل أقول لك في الكتاب الحقيقة أنا في نظري أنه يحتاج من المتخصصين إلى قراءة ناقدة جميل لإبراز الجوانب الإيجابية الموجودة عند الذهبي رحمه الله تعالى والبناء عليها والجوانب أو المآخذ أن ينتبه لها فلا يقع فيها حتى لو كانت انتشرت حتى لو كانت انتشرت ماذا كلامه عن تاريخ التفسير فيه خلل واضح جدا جدا وهو رحمه الله تعالى يعني مثلا على سبيل المثال أول كتاب اعتبره وأول كتاب دون في التفسير اعتبره كتاب معين القرآن الفرات هو في 207 مع أنه كتاب مقاتل من سليمان قبله هو موجود مخطوط لكنه قد يكون خرج بعده لأنه خرج الدكتور عبد الله شحاتة لكن أيا كان المعلومة بالنسبة لنا المفترض الآن إذا اعتذرنا للذاهب رحمة الله فانه يجب أن ننتبه إلى أننا أيضا أيضا من القضايا التي ذكرها في تاريخ التفسير أن علم التفسير لم يكن علما قائما وإنما كان بابا من أبواب الحديث وهذا فيه خلل كبير جدا وهذا شور عند الناس وهذا خطأ هذا يعني من من أنا أعتبره خطأ بل ليس خطأ صغيرا بل إنه خطأ كبير لأنه يخالف تاريخ التفسير نفسه فلاحظ مثلا إذا قلنا ما هو علم قائم من نفسه ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه ابن عباس كان مشورا بماذا التأويل. بعلم التفسير وكان يأتيه الناس لعلم التفسير وكان له يوم لعلم التأويل كما مذكور في ترجمته وأبو الجوزاء يقول جوارت ابن عباس سنتي عشراتها سنة ما من آية في كتاب الله وسألته عنها مجاهد عرض القرآن على ابن عباس هذا عرضات وكتب عنه التفسير سعيد بن جبير كتب عنه التفسير مجاهد وسعيد بن جبير كتبوا التفسير وهناك علام المفسرين المفسر, المفسر فإذا هو علم قائم بذاته مستقل ولم يكن للحديث فيه أي دخل بل بالعكس دخوله في علم الحديث كباب من الأبواب لا يوجد إلا في بعض الكتب يعني سعيد بن منصور في سننه البخاري في في صحيحه الترمذي في سننه النسائي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك ولا أعرف إلى الآن يعني كتاب خامس يمكن يعد يدخل فيه كتاب التفسير طبعا صحيح مسلم فيه مجموعة من الأحاديث لكن كما هو معلوم في خلاف المسلم الذي بوابه سمى الأبواب أو لا طيب لكن أيضا هذا يقولنا لي سؤال آخر وإن كان بعيد عن هذا يعني هل يمكن أن يقال بناء على هذا العرض التاريخي وأن فياعة الصحابة كان يفسر القرآن بينما لم تكن تتوارد السنن بشكل أكبر وأن نقول علم التفسير سابق لعلم الحديث لا هي مشكلة في قضيتين يعني تدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان في صحائف الصحابة معروفة من الصحف الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص لكن العناية بتدوين التفسير لينابي تدوين تفسير كانت مستقلة وكانت موازية للعناية بتدوين الحديث يعني كما قلت لك مجاهد, مجاهد كتب تفسير بن عباس مع أنه كتب قبل سنة 68 وستين بن عباس ونحن نعلم أن أول من أمر بتدوين السنة أخو عمرو بن عبد العزيز توفي سنة كم؟ 109 نعم 109 يعني سنتين كان فمع ذلك أنه بعد كتابة مجاهد لتفسير بن عباس وكذلك سعيد بن جبير طلب منه عبد الملك بن مروان أن يكتب له التفسير وعبد الملك بن مروان توفي سنة 86 فمع ذلك جميل. وسعيد توفي سنة 94 أو 95 مع ذلك أنه كتب جميل. هذا التفسير قبل وفاته. عبد الملك بن مروان جميل ومثل هذا التحقيق العلمي هو الذي نريده في مثل هذا اللي أي اللي نعم. هو جميل. جميل. نعم وهذا الذي نقول لما نتكلم عن كتاب الذهب رحمه وتعالى أنه الحقيقة كتاب انتشر وصار عمدة في هذا الباب أنه ينتبع إلى مثل هذه الأمور طبعا هناك أمور, أمور أخرى ليس هذا مجالنا ننقذ الكتاب بكل طيب. ما فيه لكن المقصود أننا نحتاج ونحن نذكر المعلومات جميل. أن ننتبه لمثل هذه الأفكار طيب أنا باخذ ابو عبد الله ونعود أشاره للكتاب وعبد الله تفضل السلام عليكم وعليكم السلام, السلام. وتكرم برفع الصوت يا ابو خير. عبد الله الله مساعد أحيك أحيك الله الله الله. الله الله. يا مدام تتكلمون عن كتاب الدكتور الذهبي تسمح لي خمس. يا ابو عبد الله الصوت مو واضح عندنا لو تكررت. طيب واضح الصوت جدا تفضل أي. أريد الدكتور مساعد يقارن بين الدكتور بين كتاب الذهبي وكتاب المغراوي موصرون الكتاب الثاني كان في الامكان هذه اول نقطة. طيب. النقطة الثانية قضية نبي تعليق بسيط من الدكتورة مساعدة على كتاب الفيروزabadي بصائر ذوات التميز النقطة الثالثة الكتاب اللي للطوفي الإشارات الإلهية هل هناك من تتبع أخطاء الطوفي في هذا الكتاب أم لا؟ شاك مقدّر شكرًا, وقدر شكرا لكم. يا باع عبد الله سلام. بارك الله فيك هو الحقيقة يعني سؤال من سلسلة في في تصميم حلقة فقرتنا والباقي نأجل الفقرات التالية م. سؤال أيضا عن كتاب التفسير ومفصله هل استوعب الذهبي كل رحمه الله كل ما كان موجودا من التفاسير المعروفة لا طبعا لا المشهورة نعم لكن ليس كلها المشهورة نعم لكن كما أقول لك كان له وجود كبير جدا أنا لست طبعا كان مشكلة لأنه في صدد النظر فيه لكن قصدت الحقيقة إلى إبراز هذه المأخذ طبعا في نظري لأني رأيت لها أثر علمي في دراسة هذه المسائل مثلا على سبيل المثال جعله التفسير بالمأثور مقابل له التفسير بالرأي وهذا فيه اشكال ايضا علمي كبير جدا لانه الان لما تقول التفسير بالمأثور وهو طبعا عنده القران بالقران بالسنة بقول صحابة Welithar ليسе في مجال النقل لكن كمثال ولما جاء يتكلم عن كتب التفسير بالمأثور جعل منها كتاب البغوي ولما يتكلم عن كتب التفسير بالرأي جعل منها كتاب الخازن مع كتاب الخازن أصله كتاب البغوي وأضاف إليه عليه فالآن الأصل جعله بالمأثور والإضافة جعلها إيش؟ الرائعة مع أنه نفس الكتاب في النهاية لكن أضاف إليه والخازن ليس هناك بينه وبينه كتاب البغوي مخالفات في المنهج يعني مجرد إضافات فيدل على ماذا؟ على أن فيه إشكالية وأنا أنا أقول الحقيقة أنه لما نوازن أو نجعل التفسير بالمأثور مقابل تفسير بالرأي بهذا الشكل مقابلة ونحاول أن نجعل لهذا طريق ولايا طريق هذا في خلل علمي كبير جدا. هو البديل إذن في هذا؟ الشكل. البديل البديل أولا أن نعلم أنه, أنه, أنه, إنه لا يبنى على قضية مأثور ورأي حكم أولا لكن البديل هو أن نعرف ما هو الذي يكون منقولا بالنسبة للمفسر والذي يكون معقولا والمنقول قد يكون منقولا بحتا وقد يكون منقولا نسبيا يعني منقول البحث. مثل لما أقول سبب نزول الآية الذين سبب نزول آية آيات الآيات العشر الأولى من سورة النور قصة الأفكي هذا قضية منقولة أنا وأنت وبن عباس وبن مسعود كلنا اتفق في ناق ليس لنا مجال أن نشتد فيها هذا جزء من المنقولات لكن لما أنتي إلى مثلا آية ومثلًا والليل ذا عس عس فهذه المنقول فيها منقول نسبي فنقول لك مثلا قال ابن مسعود كذا وقال ابن عباس كذا يعني أقبل أو أدبر فتقول أنت مثلا كمفسر يقول أنا أختار أنها أقبل وللأدلة الفنية وأعدين ثلاثة أربعة فإذا هذا الآن منقول من جهة ولكن أيضا فيه رأي, رأي من جهة جميل جدا وأيضا من قال بالقول الآخر والسدى الله بنفس القضية هو منقول عن مصدره النقلي ولكن عنده رأي لكن من قال به أولا اللي هو بن, عب... بن عباس مثلا بالنسبة رأيه بالنسبة له هو منقول أو, أو, أو, أو معقول هو معقول معقول، لكن لما ينقل واحد من, من أصحابه بالنسبة للناقل منقول جميل. فإذا تبناه بدليل صار بالنسبة له معقول يعني لكنه أصله مصدره نقلي فعدم معرفة هذا الاتصال بين المنقول والمعقول أحدث أشكالية هي الموجودة الآن في كثير من كتب باسم التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي زالت إلى الآن سائلة لكن هذا التقسيم يعني متى بدأ يعني ترى؟ بدأه قبله كان في مناهل العرفان للزرقاني ثم جاء الذهبي ورسخ هذه التقسيمات الرباعية ل القرآن بالقرآن بالسنة بقائد الصحابة بقائدهم ويسائر إلى اليوم يعني تكاد... تجدها في كثير من الرسائل العلمية يعني حتى من لطائف يعني من باب يعني الل... à... أحد الباحثين جاي لي قدم لي خطة بحثه وكان فيها التفسير بالماثور بقرآن فقلت هذه فيها خطأ قال أنا قرأت مقالتك ونقدك وأنا مقتنع فيه قلت له مادم مقتنع ليش ما تكتبه قال والله الل... يعني الذين المرشد يعني يقول غير مقتنب يقول لازم تكتبه كذا قلت إذن أعانك الله طيب أخذ أبو زياد أبو زياد تفضل السلام عليكم السلام ورحمة سلام. الله وبركاته لو سمحت بوصل الشيخ مساعد عن كتاب التحرير والتنوير أني ونصحنا بقراتها مع العلم أني أنا مبتدئ فقط أردت في مختصر تفسير بن كذير تفسير عبد الرحمن السعدي أني ونصحنا بالكتاب هذا قراته طيب شكرا لك. يا أبا زياد أمس كنا نتكلم الشيخ شيخ على تفسير إبو عبد الله يسأل عن المقارنة بين كتاب الذهبي رحمه الله والمغراوي طبعا عشان. الأول شيء المنهج مختلف يعني هؤلاء المفسرون التفسير مفسرون بين آيات الإثبات واللي في آيات الصفات يعني كتاب المغراوي كان في, في, في هذه الجزئية فقط جميل. وأنا يعني أنا الكتاب هذا عندي عليها ملاحة كبيرة جدا م. وهي أن المؤلف حفظه الله يعني أولا جعل الدراسة على كتاب واحد ثم أحال عليها هذه واحد شيء ثاني أنه أخذ بعض الصفات دون الصفات الباقية الشيء الثالث أنه يحكم على المفسر يعني عقيدة مفسر من خلال آيات الصفات. الصفات فقط مع أن العقيدة ليست آيات الصفات فقط العقيدة في القول بالإيمان والقول بالقدر والقول بالقرآن والقول والقول ولهذا هو مفيد في جانب إلى حد ما لكن لا أرى أنه مفيدا ولا أرى أن يعتمد بالأسلوب الذي سار عليه المؤلف. يعني هذا الأسلوب الحقيقة عني أنا لا أرى إذا لم يكنك دراسة متكاملة عن عقيدة المفسر فلا يصلح. فهذا هو فقط دراسة عن هذا المفسر من خلال بعض بعض الصفات وليس كل الصفات ورأي في بعض الصفات وليس في كل. يعني كثير من المفسرين ربما يعني تأثر ببعض المذاهب في تأويل بعض الصفات وغيره.لكربما ببقية عقيدة قد تكون نعم قد تكون تكون.أيضا سؤال آخر هل هناك منهج هل هناك يعني إشكال أو لفتة منهجية في تفسيرهم في تفسير الذهبي؟طيب ال الحقيقة الكتاب أنا أقول بحاجة إلى إعادة نظر لاختصار للأفكار المهمة جدا في الكتاب. م. وانا أنصى حقيقة طلاب الدراسات العليا أن يقرأ هذا الكتاب قراءة تحليلية لا أسمي نقدية لك لا يفهم أننا ندعو إلى أن ينقض الكتاب لا يعني قراءة تحليلية لأن فيها أفكار مهمة جدا تحتاج إلى من يبني عليها معلومة أو من يبني عليها رسائل والكتاب في نظري لو درس دراسة جيدة يمكن أن يستخرج منه ويستنبط منه من أفكاره رسائل علمية مهمة جدا لم يسبق إلى مثل هذا الكتاب لا لم يسبق إلى مثل ولهذا هو عمد في هذا ولهذا أكثر المعاصرين لما يرجعون في علوم القرآن تجل يرجع إلى لتقان البرهان ومعها التفسير والفسرة هل هناك كتاب تفسير مهم ترى أنه من التفسيرات مهمة لم يطرق إليه المولف طبعا على حسب اللي طرق إليها في وقته ولا كثيرة التفسيرات طرق إليها بالعكس يعني لا يكاد يمكن يكون كتاب موجود في وقته سواء مطبوع أو كان معروف أو مشهور ودونين تكلم عنه. في الجملة هل كل يعني وصف أو ما ذكرهم منهج المفسر في تفسيره بطريقة وصفية هل هو سليم؟ في الغالب نعم يعني في الغالب نعم شعر. جدا جدا لأنه أصلا الواصف في الغالب ما عنده مشكلة. جميل. لكن نعم. أيضا هذا يحتاج إلى جهد جبار وضخم جدا إذا بهذا يعني يبدو لنا انطلقنا إلى يعني معنى الكتاب وفكرته. وبعض السدرات التي يعني التي عليه وفي في النهاية هو كتاب قيم ولا شك فيها يعني, يعني لا يمكن يطالب التفسير أو يعني الأم الشرعيه نستغني عنه في إضافة حول هذا الكتاب أيضا لا لعلنا نكتفي يعني أنا عندي زي ما قلت لك مجموعة من ال الحقيقة اللي يجعلني ووأؤكد عليها إنه لولا وجود يعني لولا وجود خلل أو في في بعض ما يكتب وأن سببه الاعتماد على الكتاب فقط وأن الاعتماد على أنه كان كلام الحجة لماذا ذكرت هذا الموضوع جميل. ولا أعرضت عنه وأيضا أنا يعني في في نهاية فقرت في الميزان وريد أن أؤكد يعني أيضا للأخوة المشاهدين أن لا نقصد أن أن نأتي بكتاب غير جيد أو بكتاب يعني ممكن بعض الأخوة شافوا من كتاب بعض الكتب التي يعني جاءت في الميزان قد يكون على ناقص متوجه نهاية العقيدة وغيره وإن المقصود براز محاسن الكتاب وأحيانا لما ذكرتك أنا بالجريدة بالأمس الشيخ كنت أقصد أنه بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في التعامل معه وليس في في في كتاب وإن كان كل بشر أيضا معرض للخطأ والنقص في الميزان هي فقر الحقيقة تبين في الجانب الأول المحاسن ثم أيضا بعض الاستدراكات نأخذ بإجابات سريعة للأخوة يا شيخنا أبو عبداليس عن كتاب الفيروز الزبادي والله لعله عقد له حلقة أنا أفضل لأن كتاب فيرو زبادي الحقيقة فكرة جميلة وهو بداية لمشروع والفيروز زبادي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لم يقصد أن يؤلف شيئا مبتدعا وإنما رسم طريقة مبتدعه يعني ابتدع رسم الطريقة ولكن اعتمد على من سبقه فوضع إيش؟ كلامهم فيه فقط، ولهذا أنا أحب يعني اعتذر لعلمائنا يعني بعض يعني بعض من يقرأ في الكتاب في الفيروزبادي يتعجب أنا أضرب مثال في في في في في كلام في الفيروز الفيروزبادي ممن يرى الترادف لا يرى الفروق ممن يرى الترادف وله رسالة في ذلك وبعض يعني الباحثين استغرب أن الفيروز بادي في البصائر ذوي التمييز مع أنه له رسالة في الترادف ويرى الترادف استغرب أنه في كتاب البصائر التمييز يعتمد الفروق ولم ينتبه إلى أن الفيروز بادي هنا ليس محررا وإنما ناقل هو أخذ كتاب المفردات للرغب الأصفهاني وهو أبو الفروق الأصفهاني الرغب الأصفهاني فوضعوه في كتابه. فجاءت ال يعني جاءت التناقض من هذا جميل. الباب وإن كان القول الفروق أظن قول أجيه ولا أوجه لا شيء. يسأل عن كتاب الإشارات الإلهية هناك من تعقبه. ما أعرف الله إن كان في دراسة حوله. لكن دراسة المقدمة اللي كتبت جميل. حوله مقدمة جيدة ومفيدة. جميل. أبو زياد يقول هو مبتدأ وبدأ في مختصر تفسير من كثير والسعدي يقول هل تنصحه بقراءة كتاب تهير التنوير؟ لا لا يعني ليس هذا وقت قراءة تفسير من كثير. جميل. لكن يمكن مثلا إنه يقرأ مدام قرأ مثل هذه يعني ممكن يقرأ مثلا مدام قرأ يقرأ البغوي اللي نوع نفس منهجي أو قريب منهجي من كثير وكان من كثير أوسع منه جميل. يقرأ في كتاب السمعاني جميل. أيضًا تفسير السمعاني جميل هو في في حلقة سابقة مع الدكتور مهان شهري كان هناك محاولة لي لإيجاد منهجية لقراءاتك بالتفسير لكن لم تنتهي بعد يعني الحلقة فاقة وقتها ولعلنا إن شاء الله يعني أسوة بقية الفنون نجعل حلقة إن شاء الله لمنهجية قراءاتك بالتفسير تفيد إن شاء الله حاولها أشكرك دكتور مساعد وانتهى وقت الفقر وننتقل للفقرات التالية لا نفيد بالعلوم اللي نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور. الطبري الطبري مستشارنا الثقافي في هذه الحلقة كما رأيتم شهيد كرام ودكتور مساعد الطير حياكم الله مردّن خير دكتور مساعد بعد أن تهينا من الكلام عن كتاب التفسير وفسيره وهو يهتم بذكر المنهج الحقيقي كل مفسر والسؤال هو هل هل هناك فائدة يعني ذات قيمة لمن يعرف منهج مفسر قبل قراءة كتابه دكتور هذا لا شك إن المعرفة المنهج مفسر يعني ذات قيمة كبيرة جدا أوه. و إما أن يقرأ كتاب كتب في منهج, منهج مفسر وإما أن يقرأ في مقدمة المفسر جميل. ويقرأ أيضا قراءة تحليلية ولذا نقول لا بد نركز على القراءة التحليلية ليست قراءة عابرة وأيضا نت يعني نتملى في عبارات مفسر خاصة إذا كان من المحررين جميل. ليس مثلا عسب المثال ليست مقدمة أبي حيان الأندلسي ستكون مثل مقدمة غيره لأنه يضع الكلمة في مكان محدد. يعني يقول كذا معناه لها لها اعتبار عنده. ولذا لما جاء يعرف علم التفسير وهو من أوائل من عرف علم التفسير علما يعني بالحد كل كلمة نبع على أنه لماذا قال علم يبحث فيه عن كيفية أداء كلمات القرآن كل كلمة وفسرها. فأقصد من ذلك أن ينتبه لكن مثلا لما ترجع إلى مقاتل بن سليمان وأذكر في المقدمة كيف كتب هذا الكتاب من أخذه عبارات شائية عامرة الطبري أيضا نسق قضية رجل محرر فهو يضع عباراته وهي مقصودة فإذا من مقدمة المفسر ممكن أن تنطلق إلى معرفة المنهجية العامة ليه المفصل جدا، ويعني هذا يعني أيضا يفيد الإنسان في أشياء كثيرة مثل بعض نذكره مثلا بعض الخلافات أو بعض القصص أو بعض, ال... بعض الناس ربما لا يتصور هذا اللي إذا عرف أو ماذا يريد أن يعرض في تفسير؟ طاهر بن عاشور نبّ في المقدم أنه سيعرض إلى علم البلاغة جميل. وسيركز على هذا العلم. وسينتخب من بعض الكتب وسائت بما لم يعني يذكر جميل. الطبري له ذا سنقل على نقرأ مقدمته في في, في ما هي منهجيته ممتاز إذن بعد هذه يعني المقدمة اليسيرة أخون أبو زياد سأل عن كتاب تحيه تنويرة كتاب تفسير طاهر بن عاشور هناك أيضا كتب أخرى مطولة كثيرة بعض الناس يقف عند موقف يعني مخيف عندما يشاهد الكتاب يعني من عشر مجلدات خمسة عشر مجلد ربما يتوقف هل هل يقرأ أو لا يقرأه <تصفيق> إضافة إلى أن بعض الناس الشيخنا يقولون من أراد أن يعرف التفسير هل مثلا كتاب كذا مثلا كتاب تفسير من جيد وما إلى ذلك الحقيقة مع كتب التفسير المطولة أظن أنه يحتاج إلى نوع من الصبر لو أردنا أن نستعرض يعني خلال الدقائق اليسيرة لا أظن أن نستطيع أن نتمكن إلا من خلال ضرب مثال لو أخذنا مثلا تفسير من جيد رحمه الله من أوائل التفسير يعني كيف نتعامل مع التفاسير مطولة من خلال نموذج لتفسير ابن جرير؟ طيب أنا قبل قليل يعني قلنا كلمة ونرى أن مهم أن ينتبه لها الباحث وال يعني السامع طبعا تفسير ابن جرير يعتبر من كتب المتقدمة لا تقرأ يعني ليست لل يعني لعامة القراء لكن أنا بود أن ننتبه إلى إذا قبل قليل في منهجية المفسر أين ذكر ابن جرير منهجه؟ ذكره في يعني قرابة يمكن سبعة, سبعة أسطور من خلال طبعته الدكتورة عبد الله التركي يقول ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل من ما بالناس إليه الحاجة من علمه. جميل. هذا لاحظ الآن كانوا يرى حاجة الناس معنى ذلك إن هذا حاجة الناس في عصره لهذا بخلاف حاجة الناس في عصرنا. جميل. قال بعد ذلك. جامعا ومن سائر الكتب ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا وهذا كثيرا ما يذكر المفسرون أنه يكفي عن غيره قال ومخبرون في كل ذلك بمن تهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه واختلافها فيما اختلفت فيه منه يعني يذكر الاتفاق والاختلاف ثم قال ومبينوا علل كل مذهب من مذاهبهم يعني هؤلاء قالوا بل يقول لماذا هذا قال بل بل يقول لماذا جميل. وهذه مهمة جدا في التسربة. باللاحظ الآن هو يبرز منهجيته. ثم جميل. قال وموضح الصحيح لدينا وموضح الصحيح لدينا من ذلك مم. هذا اختياره هو. الاختيار مم. بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأخصري ما أمكن من الاختصار فيه. جميل. والله أسأل عونه وتوفيقه وإلى آخر طبعا دعاء فهذا الآن هو منهجه يعني كل الآن نرسم المنهج واضح جدا جميل ما هو المنهج أنه يرى أن هذا الكتاب للناس به حاجة طيب كيف يتعامل كل ما عنده من التفسير عن السابقين سيرده من, من الروايات يذكر ما اتفقوا عليه ويذكر ما فيه ويذكر على كل قول ثم يختار ما يراه صوابا هذا منهج الطرد هو طرد هو الحا من من جميل. أول كتاب إلى آخر كتاب طبعا قد يكون بعض الآيات ترك فيها ذلك لكنه جميل. يعني يتفق فيها أول كتاب وأخر أو جميل كتاب. إذن أين نضع هذه المقولة المشهورة عند بعض المثقفين حتى بعض طلبة العلم ربما ذكر هذا إن تفسير من جيد مجرد نقل وأنه ليس له في اختيار فلذلك يعني يجب أن الإنسان ينتبه ولا لا يعني يظن أن كل ما قيل فيه هو هو بن من جريد إلى هذه النهاية يختاره يعني ما هذه هذه المشكلة تأتي من جهة أن من قال بهذه العبارة لم يقرأ قراءة متواصلة في تفسير ابن جرير جميل. يكون مرجع له فقط لأنه يرجع إليه للأقوال ولا ينتبه لعبارات ابن جرير والاختياراته جميل. وأنا أقول طبعا المشكلة اللقاء مثل هذا ليس اللقاء علميا بحتا وإلا جميل. لبن جرير في طريقة التعبير عن آرائه مسالك متعددة جدا وليست مسلكا واحدا ولهذا ليس هذا طبعا مجاله لكن في الغالب, في الغالب إذا ذكر اختلافا أنه يقول وأولى الأقوال عندي بالصواب ثم يذكر اختياره فمهم جدا أن نعرف هذا أيضا فائدة مهمة كثير وحتى الدكتور عبد الله حوضه الله ومن معه ذكروا العبارة أن ابن جرير اعتمد قاعدة من أسند لك فقد أحالك وأنا أقول هذه ليست صحيحة إطلاقا في تفسير ابن جرير الطبري بل ابن جرير الطبري اعتمد هذه الأسانيد على ما فيها من الضعف اعتمد اعتمادا كليا وإذا كان هناك إشكال في رواية معينة أو في في من جهة المعنى فإنه يعترض على الرواية وينبه على أن هذه الرواية فيها خلل يعني أنت أن أن ب... ابن جرير رحمه الله يعني يرى صحة هذه السنية من حيث الجملة من حيث الجملة واعتمدها ولهذا نقول ينتبه إلى هذه الحيثية حيثية مهمة جدا كثير من من يقرأ من, من يناقش سنيد التفسير لا ينتبه لهذه الحيثية شكرا. كيف تعامل ابن جرير مع الروايات؟ لماذا لم لماذا لم لم ينتقد جميع الروايات مع أنه هو عالم بال بالحديث وبصير بالرجال لماذا اعتمدها اعتمد رواية علي بن أبي طلحة واعتمد رواية العوفيين علي عباس واعتمد رواية السدي وفيها ضعف واعتمد واعتمد مع أنه في بعض الأحيان قد يشير إلى ضعف هذه الرواية الرواية في موطن ما إشارة إلى في موطن ما كانوا تنبي منه أن أنه في هذا الموطن المعنى غير مرضي عندهم يعني هذا يقودنا أيضا إلى إلى الكلمة التي ذكرها أحمد رحمه الله. هنا قد يكون هناك فرق يعني في النظر في الأسانيت بين الحديث وبين التفسير. وهذا قطعا ولهذا الحقيقة لأنني أتوقع أنه يأتي السؤال أنا جيت بنقل فقط واحد من كتاب دلائل نبوة للبيهقي. جميل. هل تأذن لنا نؤخر هذا النقل حتى نعم. نأخذ أحمد لأننا طلنا عليه. أحمد تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله نحيي الشيخ الدكتور فضيله الشيخ دكتور مساء الطيار نسأل الله وجل يبارك في علمه إن شاء الله ونسأل الله يجعله يجعل في الدنيا والآخرة ونشكر لك تقديم هذا البرنامج يا أخي الكريم شكرا السؤال الخارج عن الحلقة لكن هو إصراحة استفسارين السؤال الأول كيف نستطيع أن نصل إلى صحة الرواية في التفسير يعني مثلا على سبيل المثال هناك الكتب الأحاديث هناك أس... أسانيد و... و... يعني... وعلم كامل في هذا الأمر فكيف لنا نتوصل في صحة في التفسير أن هذا شيء ثاني أريد من الشيخ الدكتور الله يحفظه رب أن يتكلم عن التفسير الإشارة يعني هو لا شك تفسير فيه فوائد عظيمة جدا يعني الإنسان دعوه إذا رجع لها تحببه في القرآن الكريم طيب. على سبيل المثال مثل كتب مثلا الدكتور فاضل السام الرائي أو ما شبهها من الكتب الأخرى هذا الاستفسارين وزاكم الله خير على هذا البرنامج شكرا الله فيكم. شكرا إن شاء الله يا أحمد وعخير. أما سؤالك الأول فنحن نتكلم عنها الآن نعم وهذا هو النقل الذي سيذقن كله الشيخ في أمراه البيهقي في مقدمة دال النبوة له مقدمة حقيقة جدا مهمة وأنا أنصح طلاب العلم بالعناية بمقدمات الكتب لأن فيها نفاعس في الفصل يقول وما يجب معرفته في هذا الباب أن تعلم أن الأخبار الخاصة المروية على ثلاثة نوع نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وهذا على ضربين ثم ذكرهم طبعا والنوع الثاني من الأخبار فيها حديث اتفق أهل العلم بالحديث على في مخرجها في مخرجها وهذا النوع على ضربين ضرب رواه من كان معروفا بوضع الحديث والكذب فهذا ضرب لا يكون مستعملا في شيء من أمور الدين إلا على وجه التالين ثم ذكر روايات عن المحدثين في هذا الباب ثم قال بعد ذلك وضرب لا يكون راويه متأما بالوضع غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في روايته أو يكون مجهولا لم تثبت أو يثبت من عدلاته وشرائط قبول خبره ما يجب القبول فهذا الضرب من الحديث لا يكون مستعملا في الأحكام لا يكون مستعملا في الأحكام كما لا تكون شهادة من صفته مقبولة عند الحكام لا تكون شهادة من, من, من هذه صفته مقبولة عند الحكام وقد يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق به حكم وهذا الكلام دقيق بعد ذلك أورد عن طبعا سنيد عن المحدثين لكلف من هذا هو منجم محدثين ليس كما يزعم من, من محدثين تحرير الروايات حتى التفسير يقول مثلا عن عبد الرحمن بن مهدي قال إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسمحنا في الرجال وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال أيضا رواية أخرى عن يحيى بن سعيد بن قطان يقول تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث وذكر منهم ليث بن سليم جويبر والضحاكي ومحمد بن سائب اللي هو الكلبي وقال هؤلاء يحمد لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم قال الشيخ البيهقي وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما فسروا به ألفاظ تشهد لهم به لغات العرب وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط طبعا ثم أورد روايات في هذا فنقول هذا الموضوع بالذات مهم جدا أن ننتبه له والطبري رحمه تعالى ممن عمل بهذا المنهج هو عمل المحدثين يعني لما أسأل ما هو عمل المحدثين في مرويات التفسير أقول هو عمل الطبري هذا وعمل ابن بي حاتم ابن بي حاتم كتب الجرح والتعديل وانظر ماذا كتب في التفسير, التفسير عنده في بعض الروايات فيها مجهيل وفيها ضعاف ومع ذلك في كتاب التفسير يعني هذا منهج المحدثين انهم يفرقون بين يعني التفسير وبين يفرقون بين جميل. التفسير بين الاحكام وغيرها من الانواع اللغوصيات فربما هناك قد يكون ما هو يعني من ذلك يعني بعض الصحاب الروايات المختاره ربما كانوا في الحديث ضعفونهم لكنهم في القراءة لا اشكال في السات الكثير هذا الكثير يعني حفص بن سليمان والعاصم ولا أيضا قالون عيسى بن مينا وفي المقابل ربما كانت يعني مثل النعمش ضعيف في القراءة لكنه في الحديث يعني, في الحديث يعني يعني وليس ضعيفه القراءة طبعا هو رؤي عنه القراءة لكن أي كان المقصود التخصصات كانت معروفة عند علماء الحديث جميل طبعا من أراد أن يعرف تفسير آية أشكلت له آية كتاب الله عز هو ليس له علاقة بتفسير بن جرير وقال بدأ ما تفسير السعدي وفقر من كتب المحتصر وريد أقرأها في الكتب المطولة مثل بن جرير فكيف يعني يستطيع أن يفهم هذه الآية وأن يقرأ تفسيرها لكن لو تكرمت قبل سؤال الأخ الثاني له تعلق في قضية الصحة ولا لا؟ هو دست عن صحة الواحد التفسير كيف أعرف ذلك؟ طبعاً الآن يعني ولا الحمدلله منه طبعاً احنا لما ذكرنا هذا المنهج لا يعني واحنا نذكر لا يعني أننا لا نرتضي أن تدرس مرويات التفسير لكن المحصلة من دراسة مرويات التفسير المحصلة النهائية منها ليس لا تفيد في العمل التفسيري. جميل. لكن لو أنا استشكلت. لو أن استشكلت رواية معينة معنى معين في التفسير، فسأتعامل معه مثلما أتعامل مع حديث الأحكام، وهذه وهذه القاعدة الغالبة التي سار عليها ابن جرير. أنا إذا جاء عند رواية فيها إشكال نب على إشكاليته السنة. يعني ويتساهل تسهل في ما في لم يكن عنده فيها. إيه نعم، وكذلك ابن كثير نفس قضية. جميل. إذا جاء إشكال في السنة نب عليه يعني فيه نكارة في غرابة في شذوذ فمباشرة ينبه. هل الله. هل ننقل الآن عنكم الشيخ أن قضي أن القول بأن ابن جرير اعتمد قضية منحالك فقد برء أن هذا غير صحيح؟ أبدا غير أنا أنا هذا عندي غير صحيح واضحة جدا لا تحتاج إلى جميل. إثبات يكفي يقرأ سورة الفاتحة وينظر في الروايات ويحل يعني فقط يكفي في سورة الفاتحة يعرف طريقة هذا هذا المعنى يعني غائب وغير معروف الحقيقة عند كثير من الناس عند تفسير ابن جرير يعني. وهذا صحيح يعني هذا بالفعل منهج هذا مع لأنه الدراسات المعاصرة بدأ تعتمد ال اللي, اللي هو نقد الأسانيد نقد المرويات نقد الق القصة ونقد نقد فكتب هذا هو شاعر والأكثر لكن ليس هو الصواب الجميل إذا نعود إلى سؤالنا في قارئ العادي الذي يريد أن يستفيد بمعرفة تفسير آية أو استخراج يعني فائدة من تفسير بن جرير. لا يقرأ... يقرأ تفسير الآية كاملة أو ماذا؟ طبعا على حسب المستوى العلمي لكن يعني. نفترض إنه مستوى عادي. جميل. فهو بيرجع إلى يحاول يجتهد إنه يرجع إلى أول عبارة بن جرير وهذه من من القو الفو القواعد المهمة لها في قراءة مم. بن جرير. أن بن جرير في كثير من الأحيان يذكر المعنى الإجمالي في بداية مم. في بداية إيش التفسير قبل... بداية تحت الآية. قبل, قبل ذكر المرويات. قبل ذكر المرويات هي آية ويذكر فيها. ما عنده طبعا ليس ممن الآن مثال لو كنت تعرف إنه بيكون عندنا سؤال عنها فلا ذكرنا مثالا لكن الأمثلة كثير وكرجع لها بداية البداية الآيات فيقرأ ويحاول يعرف المراد منها من خلال كلام بنجيرير إذا وجد خلاف إنه نص بنجيرير على وجود اختلاف يترك الروايات الخلاف ويذهب إلى آخر التفسير فيرى هل بننجرير وقف عنده وقال أول الأقوال بالصاب فيقرأ هنا ويعرف ماذا يريد بنجيرير إذا كان يريد أن يعرف مذهب ابن جرير أو يعني ما عنده ابن جرير هل هناك مفسرون آخرون يعني أنا ابن كثير أيضا كذلك يعني يذكر ويرجح ينقل في النهاية قد يذكر وهناك مفسرون آخرون من صحابة التفاسير المطولة لهم هذا المنهج المن هذا المنهج في الغالب موجود عند المحرر لكن ميزة ابن جرير مثل ما ذكر في منهج أنه يذكر العلل ويصحح يصحح بالقاعدة يعني كل قاعدة علمية عن سبب تصحيح لماذا صحح؟ قد تكون قاعدة مرتبطة بالسياق ظاهر الظاهر الآية الأغلب من لغة العرب جميل. عنده قواعد كثيرة جدا جميل. يعني يعمل بها لأن استقرأت من خلال في بداية قراءتي له والحقيقة انبهرت لما قرأت في هذا الكتاب في بداية قراءتي انبهرت كيف هذا العلم موجود ولا يعني عندنا منه خبر قواعد علمية ينثرها نثر يعني بشكل يعني جدا قوي ويجعلك يعني تحس أنك يعني تدخل في في في مكان يعني غناء وجميل جديد عليك منبهر من كل شيء فسبحان الله عنده هذه القواعد قواعد قوية جدا جدا وهو يذكرها يعني كيف ينزل القاعدة حال ترجي و اللي عنها كمبينون و يبين الصحيح بعلته جميلة بالنسبة لي يعني التخصون أو من عندهم قدرة على التخصص إما يكون من القراءة أو يكون يخريج مثلا كلية شرعية أو خريج قسم الرحلة القرآنية واستشارك دكتور مساعد في أنه يريد أن يفرج نفسه خلال سنة أو سنتين لكراءة كتاب من كتب التفسير كراءة يعني جيدة و واعية فتنصره بأي كتاب والله طبعا مشكلة أنه السؤال عائم لأن الأشخاص يختلفون يعني م. بعض الأحيان يعني بعض الطلاب كونك تعرفهم يعني في الغالب في الغالب أنا أقول أنصح بكتاب المحرر الوجيز لأنه الحقيقة يعني كتاب سهل العبارة وفيه فوائد ونفائس كبيرة جدا وفيه ترجيحات للإمام بن عطية ففي الغالب لكنه طبعا كتاب كبير جميل. من كان يريد أن على الكتب الطويلة وكبيرة فأنا أعتبر هذا الكتاب وهو كتاب يؤسس جميل. يعني في بعض الكتب تقرأها ما تؤسس عندك شيء في بعض كتب تقرأها تؤسس لك شيء وابن عطية نعتبره الكتب التي تؤسس الطالب وتعطيها أيضا معلومات لا يمكن أجدها عند غير ابن عطية جميل. إذا ما الذي تنصحه بقراءات ابن جرير يعني الذي يستطيع أن يقرأ فيه يعني اللي عنده قدرة على يقرأ فيه فأنا أنصحه به وأنا الحقيقة أقول أي متخصص في التفسير إذا راد أن يعرف ما هو التفسير يقرأ تفسير ابن جرير طبعا يتبين له ما هو التفسير والكلام حول تعريف التفسير والتفسير كله سيظهر لهم من خلال تطبيقات ابن جي الطبر يفهم أن التفسير متجه إلى المعنى ما هو معنى الآية ماذا أراد الله بهذه اللفظة بهذه الكلمة بهذه الجملة وهذا يعني يظهر أن, ان هذا يعني هو الغالب العام في عصر ابن جي الطبر هو عنده أصل متقدمين نعم هو الغالب العام وهو المراد عند ابن جي الطبر ولهذا أشار إلى هذا القضية في أكثر من موطن أنه لولا أنه بنى كتابه لبيان معاني الكلام لاستفاضه لا في جميل. أشياء أخرى علاقة علاقه الكتب الاخرى بتفسير ابن جرير والناس مثلا يذكرون أنه ابن كثير قد يكون يعني شبه مختصر لابن جرير هذا صحيح لا هذا ليس بصحيح اطلاقا وهذا مشهور ايضا هذا مشهور يعني بعض الأقوال مشهورة وقد تكون الحين عن فضلاء بل عن يعني مشايخ لهم وزنهم طويل. لكن الواحد يحرج وهذا ما ذكرته انت الشيخ قبل قليل يعني الدكتور محمد الذهبي ربما هنا. يذكر سن عباره فيتسلسل اعتقادها يعني فتره فهذا أيضا من العبارات الحقيقية اللي في الواحد يحرج إنه هو يعني ينب على أنه فيها خلل لأن الذي قال بها كبار لكن ليس بصحيح يعني من قرأ في تفسير ابن جرير وقرأ تفسير من كثير فيجد إنه في فرق شاسع جدا ومن قالوا هذه العبارة في الغالب أنه قرأوا من كثير ولم يقرأوا ابن جرير. والله كثرت يعني ذكر ابن جرير في تفسيره. يذكره طبعا لكنه لو كان ينقل العجيب أن كل من نقل عن ابن جرير لا ينقل ترجيحاته بنصها إلا بالنادر الذي يجد ينقل ترجيحاته ويحرص عليها. أبو جعفر النحاس في كتبه، يحرص على على على ترجع القواعد العلمية عنده، أما غيره مثل ابن كثير وبن عطية وغيره من, من طلع التفسير، فيذكرون فقط اختيار ابن جرير، ومن باب يعني من باب الموازنة أيضا، أنا لا أعتبره ماخذا بقدر ما وإن كان محمود شاكر يعتبره محمد ابن جرير قوة عبارات ابن جرير التي تصل إلى حد الصعوبة. وتصل في بعض الأحيان إلى أن من يقرأ فيه لا يفهم مراده فينعكس عليه المراد وهذا وقع عند كبار يعني وقع مرة عند النحاس ومرة عند ابن عطية ومرة عند ابن كثير ومرة عند أبي حيان بأنهم لم يفهموا عبارة ابن جرير طبري طبعا لماذا لم يفهموا عبارة ابن جرير ما هو سبب صعوبة عبارة ابن جرير فيها مجموعة أسباب طبعا منها مثلا فكه للضمائر ويفك الضمائر ففك الضمائر يجعل الكلام يكون طويلا القضية الثانية الفصل بين ال يعني مثلاً أحياناً بين مبتدأ والخبر فصلاً طويلاً فهذا الفصل ب ب ب الضمائر يجعل الذي يقرأ ما إذا لم يقرأ بتأنن مائن ما يدري ما يدري ماذا يريد الثعلب مرة أيضاً انقلب عليه رأي بن جر الطبري فهو ينتقد رأي فذهبوا ظنّه رأي ظنه رأي لأن هو ابتدع به وعلل له ثم كر عليه بماذا لا كان ذكرت النحاس والثعلب إذن يعني المبتدئون أو يعني من كان لم يكن متخصصا إذا مع هذا الكتاب قد يكون يعني أسير عليه لا شك إنه الغير متخصص يستفيد من كمرجع يرجع إليه أحيانا لكن كقراءة لاستوعب منه ويستفيد يحتاج إلى وقت وأنا أقول من باب الفائدة يعني هذا كتاب تقرأه مرة ومرتين وثلاث فتجد سبحان الله يعني تنهال عليك فوائد في منهج جميل. ابن جرير يعني من لك مثال على سبيل المثال نقرات هذا الكتاب ما كان, كان تمر عبارة ما كنت توقف عندها هي قوله وكان فلان يقول بكذا يعني يورد أحيانا التفسير إذا أنت من إرادة التفسير يقول وكان مثلا مجاهد يقول بكذا ولا يعترض عليه ففي أحد دروس التفسير الطبري في مسجد الراجح ونلقيه كان الأخ حسين مطيري وهو من الحقيقة من يعني الطلاب اللي اعتبروا النجباء والذين استفادوا من, من جرير كثيرا فنبأ على مسألة قال أنا ألاحظ أن هذه العبارة فيها نوع من تضعيف لقول مجاهد فقلت تشرح كيف فذكر أنه انتهى لما انتهى من الأقوال وبين المعنى عبر وكان مجاهد يقول بكذا وتركها كأنه, كأنه سلو من تضعيف فبدأت تتبع هذا الأسلوب فوجدت ما قاله لخ حسين طيري أنه صحيح, صحيح. عجيب. بالفعل هذا من منج بن جرير الخفي وهذا لم يذكره حق. هو لم يذكره طبعا فيها فيه شك كثير هو لم يذكرها صحيح. لكن من خلال نقول ما لن أقول كلية لكن أقول أغلبي جميل. إذا أورد أقوال بصيغة وكان بعد أن ينتهي الأقوال فيتنبيع على ضعف هذا القول عنده جميل. وإن لم يعترض عليه طيب شيخ كثير من المثقفين ومن يريد أن يكتب في بعض فهم الآيات وتفسيرها يقول لنا سأعتمد كتابين ساعتمد كتاب ابن جرير بحكم أنه شيخ مفسرين وشيخ أهل الأثر وكتاب الكشاف بحكم أنه عمدة المتأخرين أو على الأقل يعني أصحاب الرأي ثم يذكر بعض النقولات عن تفسير ابن جرير ما, ما يدري الذي يعني ينقلوها عنها هل هو فعل رأي ابن جرير أو أنه رأي انضعفها أو رأي خالف هذه إشكالية كثيرة في كيف يتعامل أسام كما قلت لك عبارات ابن جرير حقيقة خاصة كانت طويلة عبارات فيها طول يحتاج إلى أن يقراها بتأنن وينتبه إلى أسلوب ابن جرير الطبري ابن جرير يعلل للأقوال فبما أنه يعلل للأقوال قد يظن القارئ لكلامه أن ابن جرير وهو يدلل القول الأول يرى أن هذا هو القول الصعب. فلا يكمل قراءته مم. ظن منه هذا هو القول أو قد يكمل ولا ينتبه إلى التحويل النقلة جميل جدا يعني ما حين يقول غير أنه ثم يأتي بالقول الذي يراه هو فهذا من نزاهة بن جرير ومن قدرة العلمية أن يبين أن هذا القول له وجاهه وأنه قول معتبر لكن ما الذي جعله غير مقدم عنده؟ غير أن الأخبار وردت بكلم وهذا في إشكال يعني من لم يقرأ الكلام كامل وبيتأني سيقع في إشكال سيقع هل هناك مختصر يعني جيد تفسير؟ والله نرى أنه أفضل مختصر له وكتاب مختصر بالشعر عواد معروف ولكن مع الأسف المختصر هذا الآن يعني غير موجود ولعله يطبع لأنه اعتمد عبارات ابن جرير ولم يدخل فيها وذكر على قوال يعني مجمل القوال ثم ذكر عبارات ابن جرير جميل بقية المفسرين المعروفين هل لهم عناية يعني؟ هل أحد منهم نستطيع أن نقول إنه أخذ ج جملة كبيرة من تفسير ابن جرير أم ليس هناك؟ أنا لا أذكر كما قلت لك اللي طول عبارات ابن جرير لا أذكر أحد اعتمد أو استفاد منه بينما يكون الرأي أو رواه ابن جرير فقط كتب التفسير المطولة الأخرى يعني أولا بعض هل نعد تفسيرا كثير هل نعد تفسير متوسطة أم من المطولة؟ والله على حسب مشكلة قضية نسبية يعني هو أش أقرب إلى مطولات منه إلى المتوسطات يعني هو أقرب للمطولات. وبالنسبة الكتب التفاسيل سواء للمتاخرين أو للمتقدمين المطولة هل هناك شرات معينة في كراتها؟ والله المطولات تختلف وكما ذكرت أنت في بداية الفقرة خضية المنهج والاتجاه المنهج والاتجاه مهم جدا معرفته بمعنى أنه لما أدخل على هذا الكتاب أعرف ما هي الأشياء التي استطيع أن نستفيد منها مثلا لما أقول لك مثلا ابن, ابن كثير على سبيل المثال ابن كثير يتميز بميزة لا توجد عند غير المفسرين وهي عنايته بربط الآيات بالأحاديث النبو هذه العناية الفائقة جدا حتى إن هذه العناية أولاها اهتمامه جعلته أحيانا يذكر بعض الأحاديث المتكلم فيها والضعيفة شوف لاحظ بعض الحديث الضعيفة المتكلم فيها هو يعرف من كثير أن هذا الحديث فيه ضعف ويعرف أن فيه إشكالا يعني ليس يعني ليس جاهلا بما كتب هو يعرف بهذا لكن السؤال كان مفترض أنه يرد مني ومنكم من طالب العلم المعاصر لماذا ذكره؟ لماذا ذكره؟ إذن أنا أريد أن أعرف ما هي منهجية ولم يذكر هذه المنهجية في كتابه لكن من خلال الاستقراء واضح جدا وأنا ذكرت سابقا أنني لم أعذر على أن ابن كثير رحمه الله تعالى اعتمد في فهم آية على حديث ضعيف مباشرة وإنما بعد أن يقرر المعنى بأقاول السلف يذكر الحديث الضعيف كأنه يريد أن يقول أن هذه الأقاويل أيضا وردت في هذا الحديث مجرد فقط رب حرص على ربط ما ورد من الأحاديث بالآيات جميل لعل ما ذكرنا يعني فيه إشارات يعني جيدة للتعامل مع تفسير من جيد معنا في الجوع باسلة كثيرة دكتور أحمد كان يسأل عن التفسير الإشاري نقول. والله التفسير الإشاري وهذا يعني اتكام من باب يعني ما يسمى بالتاريخ التفسير الإشاري إلى فترة درسنا هكذا قال التفسير الإشاري من حيث هو مذموم من يوم تسمع التفسير الإشاري تضع إكس مباشرة مع أنه هذا ليس بصحيح السبب هو طريقة عرض التفسير الإشاري الطريقة عرض أحيانا تؤثر في إعطاء الحكم التفسير الصوفي الفلسفي مثل ما ينسب لبن العربي عربي العربي ناكر الكتاب الموجود هذا الفلسفي جدا واللي يذكره أحيانا أيضا صاحب روح المعاني رحمه الله تعالى الألوسي أيضا يذكر التفسير فلسفي صوفي فهذا لا شك أنه باطل ليس, ليس هو كلامنا لكن كلامنا عن التفسير الإشاري وهو الذي يكون كلاما في ذاته مقبول وهذه قاعدة مهمة جدا يعني أنه في أصله مقبول كلام من حيث هو صحيح ثم إن له ارتباط بالآية بوجه ولو كان وجها خفيا لو كان وجه خفيا، وهذا النوع اللي اللي يستخدمه ترى كثير من وعاظ وكثير من الدعاء وكثير من التربويين لما يربطون بعض الكلامهم بالآيات هو من هذا الباب من باب التفسير الإشاري. لكن لا يسمونه تفسير. الشعاري. ما لأنه ما يعرف إنه يسمى تفسير شاري. يمكن لو قلنا شاري يمكن يترك هذا نقول له لا لكن هذا واقع. فإذا المقصد إنه التفسير الشاري ليس مذموما ذما محظنا، وله ايضا كل ما ورد فيه يكون إيش؟ صحيحا بل له ضوابط التفسير ابن عباس لسورة إذا جاءنا فتح ليس هذا من قبل التفسير الإشاري هذا يذكرونه من قبل التفسير الإشاري لأن ينقع باب الإشارة لأن ظاهر النص واضح جدا والصحابة أيضا الذين كانوا في مجلس عمر وغيرهم فهموا هذا المعنى والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فهم المعنى الظاهر وفهم هذا المعنى الخفي بارك الله أكتور مساعدة الحقيقة يعني الوقت مره سريعا معنى لفقرة يعني تجاوزناها لاجل الحديث لكن الحديث معكم ممتع انتهى وقت الفقرة هنتقل بعد شكرك ومشاهدين للفقرة التالية لنا في دروب العلوم اللي ثمرات الأوراق حيثوا متعة القراءة اختياراتكم من بين الأسطر نقرأها هنا والمعذرة من أخواتنا مشاهدين حصل نوع من العطل في المنتدى وكذلك في الإيميل ما استطعنا نأخذ يعني كثير من ما أرسلتموه لنا لكن يعني معنا من صديقة برنامج سرتي تقول نقلا عن كتاب الفؤاد المقيم رحمه الله ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته. مع حاجته وفقره إليه إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه ما غناه عنه كفى بك عزا أنك له عبده وكفى بك فخرا أنه لك رب وهذا نقل جميل الحقيقة معنا نقل طبعا لا مأس نقل النقل الثاني تقول لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه وتعالى أحبار أهل الكتاب ولو نفع العمل بلا أخلاص لما ذم المنافقين نقل الجميل النقل الثالث ذلين أنه سيبعدنا كثيرا يعني عن عن التفسير وعن هذا هو من من كتاب إخبار الحمقى والمغفل الإبن الجوزي نعم يعني ويظهر الإبن الجوزي هو يعني في أول شبابه والله ما عرف تاريخه طيب هو يقول قدم على ابن علقمة النحوي ابن أخي فقال له ما فعل أبوك قال مات قال وما فعلت علته قال ورمت قدميه قال كل قدمه قال فارتفع الورم إلى ركبته الآن صح قال كل ركبته قال دعني فما مر بي من أبي أشد عليه من نحوي كهذا <تصح> <أحيانا> <تصح> يكون هذا نوع من الأشكال شكرا لصديقة برنامج تراتيل عندكم فائد الحقيقة أذكر في أول لقاء كنا عرضنا إنباه الرواه وكنت نبهت على أهمية كتب التراجم والحقيقة بين يدي كتاب وهذه من محاسن بعض الآن الدور صارت تطبع الكتب القديمة جميل وكتاب نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحا والأدباء الشعراء والعلماء للمرزباني جميل. وهذا الكتاب طبعا كتاب تراجم للنحاء واللغويين جميل ففي أخبار ولطائف كثيرة جدا عن هؤلاء نذكر أيضا قريب من طرفة صاحبك هذا جميل. في اخبار أخبار أبي عبد الرحمن العتبي محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن نبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس يعني من أحفاد بن سفيان يقول استعمل عتبة رجلا من آل من آله على الطائف فظلم رجلا من الأزد من شنوءه فأتى الأزدي عتبة فمثل بين يديه فقال أمرت من كان مظلوما ليأتيكم فقد أتاك غريب الدار مظلوم ثم ذكر ظلمته فقال عتبة إني أراك أعرابيا جافيا والله ما أحسبك تدري كم تصلي في كل يوم وليلة فقال أرأيت إن أنبأت كذا أتجعل لي عليك مسألة فلم يسألوا قال نعم قال العرابي من الرجز يعني الرجز مباشر إن الصلاة أربعون أربع ثم ثلاث بعدهن أربع ثم صلاة الفجر لا تضيع أو لا تضيع لحسب طبعا ما تريد أن تقرأ قال صدقت فسل قال كم قار ظهرك قال لا أدري قال أفتحكم بين الناس وأنت تجهل هذا من نفسك فقال رد عليه نعم غنيمته هذا نقل جيد وطريف ولعل يعني به نختم هذه الفقرة وننتقل لفقرها الأخيرة في برنامجنا سؤال الحلقة ما هو الكتاب الذي حرك همة الإمام الذهبي إلى تأليف كتابه تذكرة الحفاظ ومن؟ مؤلفو نستقبل إجاباتكم خلال الأسبوع عبر البريد الإلكتروني ميداد at aydallil أنا شغلت بعد في ظهري دكتور مساعد ماذا بعد نحسنها ولا أجعلك يعني في النص دقيقة خيرة إذا في كلمة وجهها أو تختم يا دكتور. طيب أنا أقول حقيقة يعني كما يقال عود على بدء. نحب أن يكون عندنا نوع من فهم لبعض الكتب التي نعرضها سواء في هذا اللقاء وفي غير حينما يعني نقول بأن هذه الكتب فيها كذا وفيها كذا إن إشارة إلى محاولة البناء على ما كتبه السابقون. وليس المراد هو نقض هذا الكتاب أو ذاك لكن بعض الكتب قد يكون يعني فيها ضرر فهذه التي يحذر منها أو ينبه عليها وهذا موجود في كتب العلماء التحذير من بعض الكتب فلا يفهم من الفقرة لا هذاكم هذا بالعكس يعني نحن في, ف... في هذه الفقرة أظن من لم يقرأ كتاب الذهب يظن سيحدث والله النجدة راعته أشكرك دكتور مساعد شكراً جزيلا مش هذي كرام وقت ومداديكم أنت بسمك مشكور ضيفنا في هذا اللقاء صح الزيارة دكتور مساعد الطيار وأشكركم لحسن متابعتكم والتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت تصبحون على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.